هذا الحديث خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث بريد بن أ ب ي مريم عن أ ب ي الحوراء عن الحسن بن علي وصححه الترمذي وابو الحوراء السعدي قال ا ل أ ك ث ر و ن اسمه ر ب ي ع ة بن شيبان ووثقه النسائي وابن حبان وتوقف أ ح م د في أ ن أ ب ا الحوراء اسمه ر ب ي ع ة بن شيبان ومال إ ل ى ا ل ت ف ر ق ة بينهما وقال الجوزجاني أ ب و الحوراء مجهول لا يعرف وهذا الحديث ق ط ع ة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر وعند الترمذي وغيره ز ي ا د ة في هذا الحديث وهي ف إ ن الصدق ط م ا ن ي ن ة و إ ن الكذب ر ي ب ة ولفظ ابن حبان ف إ ن الخير ط م ا ن ي ن ة و إ ن الشر ر ي ب ة وقد خرجه ا ل إ م ا م أ ح م د ب إ س ن ا د فيه ج ه ا ل ة عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك وخرجه من وجه آ خ ر أ ج و د منه موقوفا على أ ن س وخرجه الطبراني من ر و ا ي ة مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ق ا ل ا ل دار قطني وإنما يروى هذا من قول ابن عمر وعن عمر ويروى عن مالك من قوله انتهى ويروى بإسناد من ابن عن من انتهى عمر عمر مالك هذا ضعيف عن عثمان بن عطاء الخرساني وهو ضعيف عن أ ب ي ه عن الحسن عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لرجل دع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك قال وكيف لي بالعلم بذلك قال إ ذ ا أ ر د ت أ م ر ا فضع يدك على صدرك ف إ ن القلب يضطرب للحرام ويسكن للحلال و إ ن المسلم الورع يدع ا ل غ ي ر ة م خ ا ف ة ا ل ك ب ي ر ة وقد روي عن عطاء ا ل خ ر س ا ن ي مرسلا وخرج الطبراني نحوه ب إ س ن ا د ضعيف عن و ا س ر ا بن ا ل أ س ق ع عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه قيل له فمن الورع قال الذي يقف عند الشبهه وقد روي هذا الكلام موقوفا على ج م ا ع ة من ا ل ص ح ا ب ة منهم عمر وابن عمر وابو الدرداء وعن ابن مسعود قال ما تريد إ ل ى ما يريبك وحولك أ ر ب ع ة آ ل ا ف لا تريبك وقال عمر دعوا الربى والريبة عمر يعني مرتبتم فيه ومعنى إ ن ل تتحقق أنه ربا و م هذا الحديث يرجع إ ل ى الوقوف عند الشبهات و ت ق ا ئ ه ا ف إ ن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب والريب بمعنى القلق والاضطراب بل تسكن إ ل ي ه النفس ويطمئن به القلب واما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك وقال ابو عبد الرحمن العمري الزاهد اذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه الى ما لا يريبه وقال الفضيل يزعم الناس ان الورع شديد وما ورد علي امران الا اخذت باشدهما فدع ما يريبك الى ما لا يريبك وقال حسان بن أ ب ي سنان ما شيء أ ه و ن من الورع إ ذ ا رابك شيء فدعه وهذا إ ن م ا يسهل على مثل حسان رحمه الله قال ابن المبارك كتب السكر السكر لك أصابته فاشتري فاشتراه بن أبي سنان إليه من الأهواز إن قصب قب غلام لحسان إليه الأهواز رجل سنان فيما من من إن آفة فلم ي أ ت ي عليه إ ل ا قليل ف إ ذ ا فيما اشترى ربح ثلاثين أ ل ف ا قال ف أ ت ى صاحب السكر فقال يا هذا إ ن غلامي كان كتب إ ل ي فلم أ ع ل م ك ف أ ق ل ن ي فيما اشتريت منك فقال له ا ل آ خ ر قد أ ع ل م ت ن ي ا ل آ ن وقد طيبته لك قال فرجع فلم يحتمل قلبه ف أ ت ا ه فقال يا هذا إ ن ي لم آ ت ي هذا ا ل أ م ر من قبل وجهه ف أ ح ب أ ن تسترد هذا البيع قال فما زال به حتى رد عليه وكان يونس بن عبيد إ ذ ا طلب المتاع ونفق و أ ر س ل يشتريه يقول لمن يشتري له اعلم من تشتري منه أ ن المتاع قد طلب وقال هشام بن حسان ترك محمد بن سيرين أ ر ب ع ي ن أ ل ف ا فيما لا ترون به اليوم ب أ س ا وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما إ ل ى ا ل ب ص ر ة مع رجل و أ م ر ه أ ن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه ف أ ت ا ه كتابه إ ن ي قدمت ا ل ب ص ر ة فوجدت الطعام مبغضا فكتب ح ب س ت فازددت ه فيه فزاد الطعام ذ وكذا ا ك ف إ ل ي ه انك ل ح ج ا إ قد خنتنا وعملت بخلاف ما أ م ر ن ا ك به ف إ ذ ا أ ت ا ك كتابي فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء ا ل ب ص ر ة فليتني أ س ل م إ ذ ا فعلت ذلك وتنزه يزيد بن يزيد زريع عن خمسمائة الف من خمسمائة يأخذه ميراث فلم ألف أبيه وكان أبوه يلي المسور أ ع ا ل ل ل ل ط ي ن ك ا الخوص مات ن منه أن يزيد يعمل الخوص ويتقوت منه إلى ح م المسور ه الله وكان المسور بن م خ ر م ة قد احتكر طعاما كثيرا ف ر أ ى سحابا في الخريف فكرهه فقال أ ل ا أ ر ا ن ي قد كرهت ما ينفع المسلمين فالى ان لا يربح فيه شيئا فاخبر بذلك عمر بن الخطاب فقال له عمر جزاك الله خيرا وفي هذا ان المحتكر ينبغي له التنزه عن ربح ما احتكره احتكارا منهيا عنه وقد نص الامام احمد رحمه الله على التنزه عن ربح ما لم يدخل في ضمانه لدخوله في ربح ما لم يضمن وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال احمد في روايه ة عنه, في في عنه, في في عنه فيما ربح ل اذا ل م ض ا ر ب ة إ خ اشترى ل ف فيه ثمره قبل صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحها إ ن ه يتصدق ب ا ل ز ي ا د ة وحمله ط ا ئ ف ة من أ ص ح ا ب ن ا على الاستحباب ل أ ن ا ل ص د ق ة بالشبهات مستحب وروي عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن ه ا سئلت عن أ ك ل الصيد للمحرم فقالت إ ن م ا هي أ ي ا م قلائل فما رابك فدعه يعني ما اشتبه عليك هل ه عليك وقد حلال أو حرام اباحة للمحرم الناس اختلفوا في إباحة اكل الصيد للمحرم إذا لم او فاتركه فان في يصده اذا يستدل بهذا على ان الخروج من اختلاف العلماء افضل لانه ابعد عن الشبهه ولكن المحققون من العلماء من اصحابنا وغيرهم على ان هذا ليس على اطلاقه ف إ ن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ر خ ص ة ليس لها معارض فاتباع تلك ا ل ر خ ص ة أ و ل ى من اجتنابها و إ ن لم تكن تلك ا ل ر خ ص ة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك وهذا كمن تيقن ا ل ط ه ا ر ة وشك في الحدث ف إ ن ه صح عن النبي صلى انه ل ل عليه وسلم ه أ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أ و يجد ريحا ولا سيما إ ن كان شكه في ا ل ص ل ا ة ف إ ن ه لا يجوز له قطعها لصحه النهي عنه وان ك كان قد عمل بها شذوذ من الناس بها واشتهر شذوذ فان ي ل العمل بخلافها ل ل أ أمصار م م م ة ا في ي س من ع هذه د الصحابة ا ل فإن أ خ بما ع ل ي عمل الامه م م س ل ي ن هو ل ت ع ي ن فإن ذ ه الأمة قد أ ج ا ر ه ا الله أ ن يظهر أ ه ل باطلها على أ ه ل حقها فما ظهر العمل به في القرون الثلاثه ة المفضلة ف و الحق وما عداه وهنا م ا ا ع د فهو وها ه باطل أ م ر ينبغي التفطن له وهو أ ن التدقيق في التوقف عن الشبهات إ ن م ا يصلح لمن استقامت أ ح و ا ل ه كلها وتشابهت أ ع م ا ل ه في التقوى والورع ف أ م ا من يقع في انتهاك المحرمات ا ل ظ ا ه ر ة ثم يريد أ ن يتورع عن شيء من دقائق ا ل ش ب ه ة فانه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه كما قال ابن عمر لمن س أ ل ه عن دم البعوض من أ ه ل العراق ي س أ ل و ن ي عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا وسأل زوجة رجل الحارث رجل له بشر بن عن و أ م ه ت أ م ر ه بطلاقها فقال إ ن كان بر أ م ه في كل شيء ولم يبق من برها الا طلاق زوجته فليفعل و إ ن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إ ل ى أ م ه فيضربها فلا يفعل وسئل الإمام الله رجل بقلاً أحمد رحمه الله عن رجل يشتري عن ويشترط ا ل خ و ص ة يعني التي تربط بها ج ر ز ة البقل فقال أ ح م د أ ي ش هذه المسائل قيل له إ ن ه إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ي نعيم فقال أ ح م د إ ن كان إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ي نعيم فنعم هذا يشبه ذاك و إ ن م ا أ ن ك ر هذه المسائل ل م ن لا يشبه حاله و أ م ا أ ه ل التدقيق في الورع فيشبه حالهم هذا وقد كان ا ل إ م ا م أ ح م د نفسه يستعمل في نفسه هذا الورع ف إ ن ه أ م ر من يشتري له سمنا فجاء به على و ر ق ة ف أ م ر برد ا ل و ر ق ة إ ل ى البائع وكان أ ح م د لا يستمد من محابر أ ص ح ا ب ه و إ ن م ا يخرج معه م ح ب ر ة يستمد منها و ا س ت أ ذ ن ه رجل أ ن يكتب من محبرته فقال له اكتب فهذا ورع مظلم و ا س ت أ ذ ن ه آ خ ر في ذلك فتبسم وقال لم يبلغ ورعي ولا ورعك هذا وهذا قاله على وجه التواضع و إ ل ا فهو كان في نفسه ه هذا يستعمل ينكره الورع وكان ينكره على من لم يصل إ ل ى هذا المقام بل يتسامح في المكروهات ا ل ظ ا ه ر ة ويقدم على الشبهات من غير توقف وقوله صلى الله عليه وسلم ف إ ن الخير طمانينه وان الشر ريبه يعني أن الخير تطمئن به القلوب تطمأن به إ وفي هذا إ ش ا ر ة إ ل ى الرجوع إ ل ى القلوب عند الاشتباه و س ي أ ت ي مزيد لهذا الكلام على حديث النواس بن سمعان إ ن شاء الله تعالى وخرج جرير بإسناده عن قتادة عن بشير بن كعب أنه قرأ لجاريته ابن بإسناده قتادة الآية فامشوا في مناكبها بن كعب عن عن أنه في هذه قال ثم إ ن دريت ما مناكبها ف أ ن ت ح ر ة لوجه الله قالت مناكبها جبالها ف ك أ ن م ا سفع في وجهه ورغب في جاريته ف س أ ل ه م فمنهم من أ م ر ه ومنهم من ن ه ى ف س أ ل أ ب ا الدرداء فقال الخير ط م أ ن ي ن ة والشر ر ي ب ة فذر ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك وقوله في ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى إ ن الصدق ط م أ ن ي ن ه و إ ن الكذب ر ي ب ة يشير إ ل ى أ ن ه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل كما قال في حديث وابصه و إ ن أ ف ت ا ك الناس و أ ف ت و ك و إ ن م ا يعتمد على قول من يقول الصدق و ع ل ا م ة الصدق أ ن ه تطمئن به القلوب ب وعلامة ل ا ك ذ أ ن ه تحصل به ا ل ر ي ب ة فلا تسكن القلوب إ ل ي ه بل تنفر منه ومن هنا كان العقلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا سمعوا كلامه وما يدعو إ ل ي ه عرفوا أ ن ه صادق و أ ن ه جاء بالحق و إ ذ ا سمعوا كلام مسيلمه عرفوا أ ن ه كاذب و أ ن ه جاء بالباطل وقد روي أن عمر أن بن العاص سمعه قبل إ س ل ا م ه يدعي أ ن ه أ ن ز ل عليه يا وبر يا وبر لك أ ذ ن ا ن وصدر و إ ن ك لتعلم يا عمرو فقال والله إ ن ي لاعلم أ ن ك تكذب وقال بعض المتقدمين صور ما شئت في قلبك وتفكر فيه ثم قسه إ ل ى ضده ف إ ن ك إ ذ ا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل والصدق من الكذب قال ك أ ن ك تصور محمدا صلى الله عليه وسلم ثم تتفكر فيما أ ت ى به من ا ل ق ر آ ن ف ت ق ر أ إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ثم تتصور ضد محمد صلى الله عليه وسلم فتجده مسيلمه فتتفكر فيما جاء به ف ت ق ر أ أ ل ا يا ربه المخدع قد هيئ لك المضجع يعني قوله لسجاح حين قوله قال تزوج لسجاح بها هذا فترى يعني ا ل ق رصينا آ ن ر عجيبا يلوط بالقلب ويحسن في السمع وترى ذا يعني قول م س ي ل م ة باردا غثا فاحشا فتعلم أ ن محمدا حق أ ت ي بوحي و أ ن م س ي ل م ة كذاب أتي بباطل